قَرْنًا فَنَدَا وَلَا تَحِينَ مِنَّا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّذِيرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابَ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَاب وَطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ هذا هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا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 واهدنا إلى سواء الصراق إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فَقَالَ اكْفِلْنِي هَوَى وَعَذِّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَ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 117. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار 118. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار 119. عندنا لمن المصطفين الأخيار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 هذا وَإِنَّ لِالطَّاغِينَ لَشَرَّ مآبِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادَ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحَمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن لِمَا لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني منك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 إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أغوي انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لاملا ان جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين